نعم. يقول هل يجوز للمرأة أن تطلب طلاقها من زوجها إذا أراد زوج إذا أراد زوجها الزواج عليها وذلك لأنها لا تستطيع الجلوس معه وتقول أن لنفسها عزه لا تستطيع البقاء معه معه هل هي آثمة وما حكم الشرع في ذلك أقول إن من الذي إنه ينبغي لهذه المرأة أن تساعد زوجها على المهر على مهل الزوجة الثانية لأن ذلك مما ينبغي فإن تعدد الزوجات مع كون الإنسان واثقا من نفسه في العدل واثقا من نفسه في القدرة البدنية واثقا من نفسه في القدرة المالية أمر مطلوب نحن نحث الشباب أن يتزوجوا بأكثر من واحدة واحدة وثنتين وثلاث واربع واذا جاء الله بإيماء قلنا خذ من الإيماء ما شئت حتى يكثر الأولاد ويكثر نسل الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الولود الولود فإني مكاثر بكم فأنا مشورة لهذه الأخت السائلة ونصيحتي لها أن تساعد زوجها على ما أراد وإذا كانت عندها شيء من المال فتساعده بماله والتوطن نفسها على الصبر والاحتساب ولعلها إذا تزوج سهل عليه الأمر لكن يقولون إن الإنسان إذا تزوج ثاني على الأولى صار في قلبها غيره لكن إذا تزوج ثالثة على الثنتين زالت الغيرة وحينئذ يكون عندنا دواء وهو أن يتزوج مرأة ثالثة أقول هذا ليس من باب الهزل ولكنه من باب الجد وهذا أمر حقيقة أن المرأة تغار إذا كان معها ظرة واحدة وتهون غيرتها إذا جاء ظرة ثالثة كيف ذلك تقول ما دام صار له ظرة على ظرة التي جاءتني ونكدت علي كما تزعم فعليهني علي لأن مشاركة غيرك في مساتك تهون عليك المأساة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ لَهُمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ إيش؟ أنكم في العذاب مشتركون لكن في الدنيا إذا شرك الجناس في العذاب هان عليهم، نعم والخنسة تقول في رتاء أخيها صخر تقول ولولا كثت الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن وسلم نفسه عنه بالتاسي نعم عيد السمار نعم ايش حبتين حبه النساء على هذا ها؟ ايش <تصفيق> <تصفيق> ما اكثر من هذا <تصفيق>